ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعفلهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آفل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاجبين وأنهار من عتل مصفى وأنهارٌ معتلٌ مصفَّون ولهم فيها من كل الثمرات وعفَّرة من ربهم كمن هو خالدٌ في النار كمن هو خالدٌ في النار فقطع أمعاؤهم.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 فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراقها فأما لهم إذا جاءتهم ذكراهم أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات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 فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضوا ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف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 كَتُرُونَ غُرْبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَبِئُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهَ وَيَضَأَنُهُمْ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ولو نشاؤل ريناكهم فلا عرفته بسمائهم ولا تعرفنهم في لحم القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أن لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخباركم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبَطِنُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ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 ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبقل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلُ قَوْمٌ غَيْرَكُمْ تُمْلَأَ يَكُونُ أَمْخَهَا لَكُمْ